جتني تهادى غرام عانق الغيمة من له والدلال يقيد خطاها من حسنها لو الداعب كفها الديمة ذابت عليها حنان وباسة شفاها بنت الحسب والنسب والطيب والشيمة من كل شيء جميل ربي اعطاها وساعة قبلت والفرح شاعت مراسيمة وقفت كل شموخ وقلت حياها يا راس مال المحب ويا مغانيمه هلي هلا والقصايد زان مبناها يا باش تلغيد قلبي لك تقاسيمه يا نبض حد بالضلوع العوج ومناها يا سيده فكري الحر وتصاميمه يا دانه يتعب الطواش ما جاها إحساسي الناي وحروفي ترانيمه تعزفلك اعذب لحون الشوق وحلاها مدي كفوفك وضمي صدري وضيمه وحي بوصلك هشيم الروح وعراها واستوطني فالحشا يغلى معازيمه واسكي عروق انهجير الغيظ يصلاها مبطي وانا ذب راس الرجم وهيمه وانحت على الصم نزف الروح مغناها وردد بصوتي المبحوح تقسيمه بيت يطبب جروح الروح من داها والله محلى من الورد وتصاميمه اللنت يد العيون وخير تدوها